بوك تو 65 خمسة وستون خمسة وستون 2 النفي اثنان النفي اثنان كوليца دراغوية كوليца دراغوية هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ نيه، яно فقط. لا، يكلف 100 يورو فقط. لكن معي 50 فقط. لكن معي خمسون فقط. ты هل صرت جاهزا؟ هل صرت جاهز؟ لا. ليس بعد. لا. ليس بعد. але хутка لكن سجهز حالا لكن سأجهز حالا يش هل تريد مزيدا من الشبة هل تريد مزيدا من الشبة لا لاريد أكثر لا لا أريد أكثر. Але хочу ещё одно لكن آيس كريم آخر. هل صار لك مدة طويلة وانت تسكن هنا؟ هل صار لك مده طويله وانت تسكن هنا؟ لا صار لي شهر واحد لا صار لي شهر واحد وقد صرت اعرف الكثيرين وقد صرت اعرف الكثيرين اذا هل تسافر غدا إلى داركم هل تسافر غدا لا، فقط في العطلة الأسبوعية لا، فقط في العطله الاسبوعيه. علي يوم الأحد. ولكني سأرجع يوم الأحد. Твоя дочка هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Не, ей لا، هي الآن بلغت السابعة 17 لا، هي الآن بلغت ال17. А у ولكن قد صار لها صديق ولكن قد صار لها صديق زيدьте калі ласка на старонку www.book2.de